Azkaru Amur Al Garra, Dua' Al Istihara. Allahumma Inni Astahiruk Bi'ilmik, Wa Astqadiruk Bi'Qudratik, Wa Asaluk Min Fadlik Al Ghaib. Fainna K Taqdir Walaa Taqdir, Wa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 وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كانت ثم أرضني به ويسمي حاجته